من الأحبال والرحبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الأليم.